الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه السوره الكريمه سوره البقره تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل هؤلاء الرسل الكرام ممن قص الله تبارك وتعالى خبره في هذه السورة الكريمة أو ممن أعلم بهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فضل الله بعضهم على بعض بحسب ما منى به عليهم فمنهم من كلمه كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام منهم من كلم الله ومنهم من رفعه الله درجات عالية وكثير من المفسرين يقولون المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم حيث فضله الله ورفع درجته آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فرفعه الله تبارك وتعالى فوق جميع الخلق ومنهم من يقول المراد بذلك إدريس صلى الله عليه وسلم لقوله ورفعناه مكانا عاليا ومنهم من يقول إن ذلك لا يختص بفرد منهم ولكن الله رفع بعضهم درجات كما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأهم يتفاضلون ويتفاوتون في الدرجات والسماوات ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الأنبياء درجة وكذلك أيضا رفع الله تبارك وتعالى إدريس مكانا عليا فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله وأولاه وخصه بخصائص لم تعطى لأحد من الأنبياء قبله كانت رسالته عامة وختم به النبيون وفضلت هذه الأمة على جميع الأمم إلى غير ذلك كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله البينات الواضحات والدلائل الباهرات التي تدل على صدقه وصحة ما جاء به كإبراء الأكمة قيل هو الذي يولد وهو أعمى و كذلك أيضا إبراء الأبرص وإحياء الموت كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وكان يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله وكذلك أيده بروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام ثم قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله أن لا يقتتل الذين جاءوا من بعد هؤلاء الرسل الكرام لما وقع ذلك القتال ولكن كل شيء بإرادته ومشيئته وفق حكمته البالغة فشاء الله أن يقتتلوا وكان السبب الظاهر في ذلك وما ذكره الله تبارك وتعالى ولكن اختلفوا وقع الاختلاف بينهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله بعدما وقع بينهم من الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا ولكن الله يوفق من يشاء إلى طاعته والايمان به ويخذل من يشاء فيكفر فهو يفعل ما يشاء ويختار ولكن الله يفعل ما يريد أراد الله وقوع هذا الاختلاف بين الخليقة وأراد وقوع هذا إلى منذ زمن بعيد منذ أن وقع الشرك والكفر في قوم نوح والصراع بين الحق والباطل مستمر لا يتوقف يؤخذ من هذه الآية من الفوائد والهدايات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لاحظ هنا أنه قال تلك ما قال أولئك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لأنه أنا تلك الرسل رسل جمع لكنه بمعنى الجماعة فجاء بتلك فما قال أولئك التي تستعمل مع الجمع كأنه قيل تلك الجماعة الرسل عليهم الصلاة والسلام فضلنا بعضهم على بعض ثم أيضا الإشارة إلى البعيد تلك الرسل تلك الرسل إما للبعد الزماني فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخرهم وبينه وبين آخرهم وهو عيسى صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ستمائة سنة فهذه مدة طويلة أو بأن ذلك باعتبار علو المرتبة والدرجة فأشار إليهم بالبعيد تلك الرسل لعلو مرتبتهم ورفيع درجتهم فجاء التعبير بذلك وأن في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض للاستغراق تلك الرسل جميع الرسل أو تلك الرسل الذين قص الله خبرهم في هذه السورة كما سبق أو تلك الرسل الذين أعلمك الله بأخبارهم فضل بعضهم على بعض ولاحظ هنا فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورافع بعضهم درجات فأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه الله أيضا مع موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا رفعهم رفعه صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لكنه أبهم ذكره هنا أبهم ذكره بعضه أهل العلم يقول إن هو المراد بقوله ورفع بعضهم درجات وذكرت قبل قليل بأن من أهل العلم من يقول بأن ذلك عام كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يتفاوتون في الدرجات وعلى كل حال أذا الرفع لا شك أنه متحقق في النبي صلى الله عليه وسلم فمن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبهمه هنا ولم يصرح به وذلك أفخم لكونه قد عرف بهذا التفضيل ورفع بعضهم درجات معروف الذي رفع فوق جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فالإبهام في مقام يعلم فيه المبهم يكون أفخم واعظم وأكثر في التنويه بشأنه كأنه لا يشتبه ولا يلتبس يتبادر إلى الأذهان مباشرة فهذا أعظم من التصريح ثم إن قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا الفضل والتفضيل يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء فإذا كان واقعا بين خواص خلقه أم خيار الخلق الرسل عليه مصطلاته والسلام فضل بعضهم على بعض وقد فضلوا جميعا على أصناف بني آدم ومع ذلك هم يتفاضلون فكيف بالتفضيل الذي يقع بين الخلائق في الآخرة وهكذا التفضيل الذي يقع بين الناس في هذه الحياة الدنيا خواص الخلق تفاضلون فالتفاضل الذي يكون مع غيرهم اولى وأكثر الله تبارك وتعالى يقول في العطاء الدنيوي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض قال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل يعني هذا التفاضل في الدنيا في العطاء هذا غني وهذا فقير وسخر هذا لهذا وهذا لهذا ويحصل بينهم في هذه الحياة الدنيا من الحسد والبغضاء والتشاحن بسبب هذا التفاوت في العطاء إلا من وفقه الله وهداه وأصلح قلبه وأشغله بذنوبه وبما ينفعه ويرفعه ويصلحه إلا كما نشاهد حيث تتوجه همم أكثر الناس إلى هذه الدنيا ولربما اشتغل بما أعطي الآخرون ما أعطي غيره فيقع الحسد بين الناس بسبب ذلك إذا كان هذا التفضيل في الحياة الدنيا فما بالك بالتفضيل الحاصل في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل الجنة أنهم يتراءون أصحاب الدرجات العلى، كما نتراء الكوكب الغابر في الأفق كوكب البعيد كم يبعد عنه الكوكب البعيد هذا أهل الجنة يتفاضلون أهل الجنة يرون أصحاب الدرجات العالية كما نرى نحن الكوكب الغابر في الأفق كم يبعد عنا الكوكب الغابر في الأفق إذا كم بين درجات الجنة وأصحاب الدرجات العالية فهذا التفاضل أيها الأحبة هو الحقيقي هو التفاضل الذي ينبغي أن تتصوب إليه الهمم وتتوجه إليه العزائم ويشتغل الناس بما يوصل إليه أن يصعى يكون ممن له الدرجات العلأ وهذا يحتاج إلى همم عالية وأعمال وصبر ومجاهدة أما القعود عن العمل الصالح والميل مع النفس ومتطلباتها وأهوائها وشهواتها هذا لا يورث الفلاح وإنما ذلك يجعل صاحبه في دركات. ويوم القيامه كما ذكرنا في بعض المناسبات سماه الله تبارك وتعالى بيوم التغاب التغابن الحقيقي هناك الناس يحصل بينهم غب في الدنيا يبيع سلعه فيغلب يبيع عقارا فيغلب يشتري سلعه فيغلب ويندم اذا علم بذلك ولكن التغاب الحقيقي في الاخره قد ذكر عن الحسن رحمه الله قال بلغنا أن الغب في ثلاث وذكر منها هذا الرجل المملوك الذي أدى حق الله وحق سيده فدخل الجنة عمل بطاعة الله وآمن دخل الجنة والسيد لم يحصل منه إيمان ولا عمل صالح فدخل النار هذا مملوك دخل الجنة والسيد دخل النار هذا من أعظم التغاض الثاني ذاك الذي ورث المال فأنفقه في طاعة الله والذي جمعه من حل أو حرام حبسه ولم ينفقه في مرضات الله فدخل النار والذي ورثه من غير كد ولا تعب وأنفقه في طاعة الله عز وجل دخل الجنة هذا غبن لكن يجمع ويدخل النار بالمال وهذا يأتيه من غير تعب ويدخل الجنة وهكذا آكذا يحصل التغاب في صور كثيرة قد ذكرت منها في بعض المناسبات ما يحصل من التغاب بين أهل الجنة وأهل النار فأهل الجنة يتوارثون منازل أهل النار التي في الجنة واهل النار يتوارثون منازل اهل الجنة التي في النار وشتان ما بين هؤلاء وهؤلاء كل أحد يقدم على الله تبارك وتعالى ببضاعته وقد اعطاه راس المال الذي هو هذه الانفاس فمن الناس من جد واجتهد في العمل بطاعة الله ومنهم من جد واجتهد في المعاصي ومنهم من ضيع الزمان في طلب الدنيا وحطامها فوق حاجته حتى أدركه الموت ولما قدم القيامة فلم ينفق هذا المال في طاعة وإنما كان حارسا عليه واشتغل العمر المديد في جمعه وتحصيله واحرازه وتثميره ثم بعد ذلك قدم على الله قدوم المفاليس الاخره تحتاج إلى عمل وهذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة, فهي قصيرة. كذلك أيضا هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فضلوا في الكتب المنزله عليهم فأعظم هذه الكتب القرآن ومن أعظم الكتب التوراة والقرآن أعظم منها جميعا وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في شرائعهم فأكمل الشرائع هو هذه الشريعة وأكمل الآيات هو هذا القرآن الذي بقي على مدى الدهور. والتحدي به قائم أما آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد انقضت ومضت فهي خبر يؤمن به أهل الإيمان ولكن القرآن آية شاهده والتحدي به قائم وهكذا ما هم عليه من العلم والعمل والجهاد ونحو ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال منهم من كلم الله واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس تلك الرسل فضلنا الضمير للمتكلم بعضهم على بعض منهم من كلم الله فجاء بالغائب ورفع أي الله بعضهم على قال واتينا بالمخاطب واتينا عفوا بالمتكلم واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه المتكلم فهذا يسمونه التفات فهذا الالتفات من المتكلم تلك الرسل فضلنا هذا للمتكلم بعضهم على بعض منهم من كلم الله هذا للغائب ثم للمتكلم وآتينا عيسى ابن مريم البينات فهذا ينشت السامع وهو ضرب من البلاغة كما هو معروف لكن في هذا الموضع حينما التفت من المتكلم إلى الغائب إلى الغائب منهم من كلم الله فهذا أفخم وأعظم وأبلغ كلم الله تكليم الله ليس بالشيء السهل وإظهار لفظ الجلالة هنا أبلغ مما لو قال منهم من كلمنا ثم تعاقب هذه الضمائر جميعا بضمير المتكلم قد يكون مستثقلا لدى السامع فجاء بهذا التفاوت والالتفات فانتقل من المتكلم إلى الغائب ثم أخرى إلى المتكلم كذلك ايضا حينما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض جاءت الجمله التي بعدها بالتفصيل بعد الاجمال منهم من كلم ما هذا التفضيل فضلنا بعضهم على بعض قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح منهم من كلم الله وأتينا عيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس كل هذا من التصنيف إنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فهذا تفصيل للإجمال المذكور في الجملة الأولى كذلك أيضا ذكر الخاص بعد العام لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم عن بعض منهم من كلم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فجاء بهذا جاء بهذا التخصيص جاء بهذا التخصيص يعني منهم من كلم الله هذا إشارة إلى موسى صلى الله عليه وسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام ولما صرح بذكر عيسى عليه الصلاة والسلام كان ذلك أيضا كله يدخل في ذكر الخاص بعد العام بعض أهل العلم يقولون إنه خص موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بالذكر وبدأ بوصف موسى لأن آيات موسى عليه الصلاة والسلام كانت أكثر هكذا قال بعض أهل العلم ولأن أكثر هذه السورة سورة البقرة في بني إسرائيل وأكثر ذلك كان في سياق يذكر فيه أتباع موسى عليه الصلاه والسلام ثم ثنى بعيسى عليه الصلاه والسلام باعتبار أنه من جملة أنبياء بني إسرائيل ولأنه آخر الأنبياء من بني إسرائيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن وفيه رد على اليهود الذين كذبوه واتهموه بأقبح التهم واتهموا أمه رحمها الله فجاء التنويه به ولذلك تلاحظون دائما في القرآن إذا ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام لا يكاد يذكر إلا منسوبا إلى أمه عيسى ابن مريم أما باقي الأنبياء يقال موسى ابراهيم وصالح وهود ونوح عليهم الصلاة والسلام عيسى يقال ابن مريم فهذا فيه رد على اليهود رد على اليهود وتذكير بالمعجزة حيث أنه ولد من غير أب وكذلك التنويه بذكره وذكر أمه أيضا التي اتهمت بتهمه قدرة فذكر اسمها في القرآن وذلك في عامة المواضع التي يذكر فيه عيسى صلى الله عليه وسلم فمعجزات هؤلاء الأنبياء أيضا هي من أقوى وأظهر المعجزات فبعض أهل العلم يقول خصهما لذلك كذلك أن امم هؤلاء موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كانت حاضرة الشاهدة موجودة اليهود والنصارى. لكن أمم الأنبياء السابقين قد ذهبوا وتلاشوا واستؤصل من استؤصل بالعقوبات العامة فخص هؤلاء بالذكر والله تعالى أعلم وخص عيسى صلى الله عليه وسلم بالبينات مع أن البينات آتاها الله سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام بعضهم يقول في هذا تنبيه بقبح أفعال اليهود حيث أنكروا نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم مع ظهورها ووضوحها وأنها كانت مقرونة بالآيات الواضحات والبراهين الساطعات فجاء مقيدا بذلك والله تعالى أعلم وفي هذا إظهار لفضل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما أعطيه سائر الأنبياء كما هو معلوم كذلك أيضا يؤخذ منه أن تكليم الله للإنسان يعد رفعة له كما لا يخفى منهم من كلم الله وذكر ذلك على سبيل الاطراء وإثنى لعل يتوقف عند هذا وإسأل الله عز وجل أن وإياكم العظيم جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه نترك إذا كان في سؤال أو إضافة للمجلس القادم إن شاء الله إذا اكتمل الكلام على الآية السلام عليكم